وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لبابي ظن باسي بسي اعمال منكيد وبسي الغاء منكيد جيشين التعليق واتمن سيرشد لا سيم مصطلحا يا سيم ابحثا لا بسي ظنا و اخواتي ظنا الاعمال وال والتعليق وأما التعليق فهو عبارة عن إبطال عملها لفظا لا محلا تعليق ظنوا أخواتي ظن تعليق بكيك. تعليق بكيت لعملي لروي لفظة لعواتها للفظة نبي النبي ذاتك عملي كدوة ظلام لمحلا عملي كدوة يعني ما نعيك هي أجناخ وشيك حقي كدني هي لاعتراضي ما له صدر الكلام بينها وبين معمليها. اشتبكت نيوان خيوا ونيوان هردو معمولكي وكهردو مفعول بهك. والمراد بما له صدر الكلام ما بس يشمعنى ويك أوش تعني كحقا هيا لصدر كلام وابن بريطين لماعنيك بس يقول ترقيمي كدوة ما النافية ولا النافية وإن النافية ولا الابتداء مل ولا ملقسم والاستفهام وكذلك إذا كان في الجملة اسم استفهام وإلى آخره أما أنا أكد كوتنا نيوان أخواتي ظنى ونيوان هردو معموله كمفعول به كمفعول به دومن أو كاتف في اللفظ عملنا بينين أما في المحل جملة كديد كديت باء وتل السد مسد المفعولين سد مسد المفعولين. إني شو إني هردو المفعول بياك دانشتون تون. تما كم ماء نافع. كقولك علمت ما زيد قائم ما زيد قائم زيد قائم أصلي جملة من مبتدع وخبر. أجر معك نبويا علمت زيدا قائما بوشي ومفعل به أول مفعل به ثاني زور بواضحي أبو بلهم كاتيك كلميك ديت أكو مينا فيه مثلا أو كتا اعتراض بيدا شيتا نيوان فعلك كعليميا كأيكي كلا أخوات الظنان لنيوان لقال هردو مفعل به هكا لبيني أنا أوستيت أو كتا في اللفظ أبني عملنا هاتو أقر إعرابي كين علي مفعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بي تاء الفاعل ما نافية حرفة لا محل لها من الإعراب س زيد قائم إعرابي أنا كي أخوين شون هاتون مبتدأ وخبر أنجأ الجملة الإسمية سد ما سد المفعولين لجأت هدو مفعول به كين قال الله تعالى به عرابي به عرابي يا سد يا سد يا عرابي يا عرابي يا عرابي يا عرابي سد عرابي يا عرابي يا سد يا عرابي يا سد يا عرابي يا عرابي يا عرابي يا عرابي يا عرابي يا عرابي المفعولين قال الله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون لقد علمت ما هؤلاء لقد لمك موطئ في جواب القسم قد كت تحقيقا علمتوك خشون إعراب من كد من فعل وفاعل ما كان فيها هؤلاء مبتدأ ينطقون جملة فعلية خبر للمبتدأ أجاب هؤلاء ينطقون الجملة الاسمية سد ما سد المفعولة. وأروها، فهؤلاء مبتذك وينطقون خبره يعني جملة فعليه خبر مبتذكية وليس مفعولا أول وثانيا نبي يبلي هؤلاء مفعول به أول ينطقون مفعول به ثاني كسد مسد المفعول جملة اسمية كسد مسد المفعول بو هبيني ما تعليقة يعني عملك هي معلقة ني أو نبلي إلغاء عملنا كذو فقط من أجل كوتة كوتاعية زيد قائم ظننته ندرس منك ولا النافية لا ينافيش أجل كوت نيوان ينحلوك ما ينافي وايا علمت لا زيد قائم ولا عمر وإن النافية في قوله تعالى وتظنون إلا بثم إلا قليلة وتظنون الا بثم يعني ما لبثم الا قليله هم انشته <تصفيق> او كاتهثمن اعمال واجبه اجر لبيشوبه الغاء جائزه اعمال بكره والغا اج بكره اجر لوسط و ابو مساويه من غير ترجيح اجر لك وتيب ارجح هيك اتش بكره اهمال بكريت تعليق، آه تعليق أمية ك إلغاء ن إلغاء, إلغاء نية إعماله إعمال من حيث المحل بضم إلغاء من حيث جيه اللفظ يعني واجب إلغاء من حيث المحل يعني عملناها من حيث اللفظ يعني آه كت واجب واجب وان النافيه باتمانك قوله تعالى وتظنون الا لبثتم الا قليلا اي ما لبثتم الا قليلا ولا لام الابتداء نحو قولك علمت لزيد علمت لذيد قائم لام الابتداء بقول اوت اللام الابتداء شكد دخل على المبتدا يعني وكوى اول كلامه بيت اني غيرت علمت نواي لذيد قائم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 لا مي بتدعي شهتوك أواني تير حق صداري هيا لا أولوبه ستوم ما ينافيها الجملة ترحبك حق ما ينافي لا أولوبه إني نافي حق لا أولوبه لا ينافي حق لا أولوبه لا مي بتدعي حق لا أولوبه أما أنا كملاشتيك إن صدارين هيك كاتي أما أنا حق صدارين هيك الكون النيوان عاملك وهردو معمولك أو كات التعليق رؤاده وقول الله وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني والله لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من نصيب من خلاق من نصيب ولام القسم كقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها يعني والله لقد علمت لتاتينا منيتي يعني موتي انسيان يعني ببخا انم كمردن بيم اغاد بني خوم ديت چونك مردن سهمي مردن بخسارة نار نارو بهال شنوي اوه لب شنوي ادات ان المنايا لا تطيق لا تطيش سهامها اي لا تخيب بل تصيب مرماها اللي هدفي خويه ادوديت ولقد علمت لتاتينا لامك لتاتينا منيتي يعني جواب قسمة والله ولقد ولقد موضع في جواب القسم علمت لتاتينا جواب القسم كتبت وان علمت لقلت اتينا والاستفهام كقولك علمت ازيد قائم علمت ازيد قائم حرف استفهام دخل على دخل بين العامل والمعمولين جيدون قائمة وك... تو... وكذلك إذا كان في الجملة اسم استفهام اسم استفهام او والاستفهام الاستفهام كقوله علمت ازيد اگر اسم استفهام كيتني وانا نك حرف وكذلك اذا كان في الجملة اسم استفهام سواء كان احد جزئي الجملة او كان فضله يعني اغلبيه مستديان مستدعى اليهيان مستدعى ومستدعى اليه ايش نبي فضله بيت چونك فضله بشتهي اقوله عمد نبي عمد اشياء ما كان ركنا حركش تك ال ركن بين الجملة من مسنن او مسنن إليه او عمدة أما أجر فضل بد أو شيء ز ما زاد عن عن العمدة فالأول نحو قوله تعالى ولتعلمنا أينا أشد عذابا وأبقى ولتعلمنا أينا أشد سأينا أشد أينا مبتذأ عمدة يقول سواء كان أحد جزئي الجملة اينا اسم استفهام اسمي استفهامي شاء وعمدشا رفني ولا عملك أينا أشد أينا مبتدأ والثاني أقد بيت فضل بيت كقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون وسيعلم وسيعلم الذين سيعلم عاملك الذين فاعله ظلموا صليم موصوله جملة كاظلموا ظلموا, ظلموا صليم موصولا شيا الذين وكوابل سيعلم الظالم سيعلم الظالمون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب منقلب ينقلبون اي منقلبون اي منقلبون يَنْقَلِبُونَ منقلبون اي ينقلبون اي منقلب سأي اسم منصوب به ينقلبون ينقلبون اي منقلبون اي اي منقلبون اي منقلبون اي منقلبون وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون اي منقلب اي اسم استفهام منصوب مفعول به كبوه مفعول به بوبا شي بوبا فضله بوبا فضله يعني نفعله نفعله نمتداء نخبره فابو اي مفعول به بوبا بو ينقلبون فأي منقلب منصوب بينقلبون على المصدريه يعني على تقدير مصدر يعني راسا منقلب منقلب للصرف اسم مفعوله لكن بمعنى مصدر يعني اي انقلاب انقلبون اي انقلاب بس اشياء يعني مفعول بمعنى المصدر بوي الي على المصدرية أن ينقلبون أي انقلاب ويعلموا كلمة يعلموا معلقة عن الجملة بأسرها يعني لإيش جلاوتها يعني نيت واني وإيش كاتت سجم لك من حيث اللف لما فيها من اسم الاستفهام لا بل اسم الاستفهام وهو أي وربما توهم بعض الطلبة انتصاب. أيه وهو خطأ أرى هنديك طلبة سريعا لاتيك الشيواء وسيعلم الذين ظلموا أي يعني أي أي أكان مفعول به وهو وهو خطأ أي منقلب ينقلبون أي مفعول به بو ينقلبون أي مفعول بهين يبوشي يعلم ينقل ينقلبون أي منقلب أو ها إعرابي من بجملة أجا جملة كشي سد ما سد المفعولين لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله كنك أي شي نابيش تقلق اي أي وعمل كتسر اي هي حقي صداريها أبيش تقول لپاشي خوي بيت عملي تابكات بينما عند صدر أصلي أيه أقبل لشيء بيت لا شيء بيت وإنما سمي هذا الإهمال تماشى كودي إهمال نيوت إلغاء نيوت إعمال وكودي إهمال شون كيقولي إلغاء شتى إصلاحي تذا پيشة وكودي إهمال يعني أويا كلا لفظة هيا لللفظ عملني، وإنما سمي هذا الإهمال تعليقا. نون رأوا تعليق بوشي، لأن العامل في نحو قولك علمت ما زيد قائم عامل في المحل لا لللفظ إيش نكدوا؟ علمت ما زيد قائم وليس عاملا في اللفظ، فهو عامل في المحل لا عامل في اللفظ، فشبه بالمرأة المعلقة. تشبيه كلا با آفرته معلقة كمصطلحة كلففقها المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة لا مزوجة يعني والمرأة المعلقة هي التي أساء زوجها يعني لا يبياوة ولا والدليل على ان الفعل عامل في المحل بل قلسر اويكا عملها يا لو تشكيبر هل عملنيو أو ملغات او يتلبو شي بي او تري معلق هل بابلين ملغات قلنا بلقلسر اويكا عملها يا في المحل في اللافق بعنا بيت اما والدليل على ان الفعل عامل في المحل انه يجوز العطف على محل الجمله بالنصب على بك غير بالكان او ثاني اگر عطف بين عطفك نسرد جملي سد سد المفعولين اوتي لكن نصب كثير واجبني يعني احتمالي جوازي هي غير نصب برجري لا برشتي كثير بالم لا باعتبار محلي بون منا محلي او اوينا او اوشنا او, أو جائزا نصب بكريا باعتبار اوك بي اتش مرفوع بناء عند بعضهم بو غير يعني واجبني الا شيء الا نصب طرام البدوي جائزة اوج بكريت او بون وما كنت ادري قبل عزة ملبكه ولا موجعات القلب حتى تولتي كثير كثير عز معروف الشاعر كنايك كثير ومحبوبك النابي عزة كقول كثير وما كنت ادري قبل عزة ملبك ملبك اسم استفامه ملبك اسم استفامه قلبك خبر وما كنت أدري أدري فعلك ياك فعلي باب الظنية قبل الظرفة ما كنت أدري قبل عزة ومضاف عزة مضاف إليه ملبك اسم خبرة ولا موجعات هو هذا هو الشاهد أما شاهدك موجعات سي بكسر جمعي مؤنثي سالنا ابيني كلاوة عطف كلاوة سرشية سرم البكاية وما كنت أدري قبل عزة ملبك ولا موجعات يعني ما كنت أدري قبل عزة موجعات يعني اجر أقر ما عطفك لا بي عطفك سلكي موجعات موجعات منصوبة مادام عطف كراوه تسرتيكا خو ايش منصوبه كاو ايش منصوبه على ايش عز من مزانيو كرياندشيو ايشو ازارتيا موجعات جمع موجعه موجع. يعني هيك تسرتيك ازارو ايشو ازرن في بغني نمزانيو حتى تولت تولت بتاء تولتي او حركت التاء للروي لاخر الشعر يعني لاخر ال... لاخر الحرف في في القصيده نبرا او ان تدهمي محركه مكسوره امشيا امش تحريكه بالكسر شاهدكم ولا موجعاتك معطوفه لاثرشتيك ديار منصوبه بويا موجعات بوشهاتوا فعطف موجعات بالنصب على محل قوله ما البكاء الذي علق عن العمل فيه قوله أدري والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم عز وأكرم وسل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما هل هشام ديالا ناوكتبة مقسمة بو دو جزئ تائراك. جزء دوام دس بفاعل <سؤال> ايوه كثر الفعل فرق يعني مش